وَكَيْفَ تَكْفُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ Cin bil ki, falı Ya. كُنْتُ كَثِيرًا عَلَتُمُنَّ إِن وَالْكُرُوا نِمَّةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَمْ نَفُنْ فِيكُمْ نَقُولُ بِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَةِ رَبِّكُمْ وَكُنْتُمْ مَعَنَا شَاهِدِينَ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاهُ رَبِّ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذْكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ اَيَامَ تِيلَ عَلَّكُم تَتَدُونَ وَأَلْتَقُمُ مِنْكُمْ أمة أروف وينهون عن المكّو ولا وَعَلَى أَتَكُونُكَ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَأَخْتَلَفُوا بوجو و تن صدوجو بمن لن نس 117. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضدت وجوههم ففي الله لهم فيها خالدون تلك آيات الله لَهَا لَكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ